اللهم فالق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغني من الفقر ومتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك اللهم إني أحمدك على ما هديت وأشكرك على جزيل ما أسديت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 ومن العمل أصلحه ومن العلم أنفعه ومن الرزم الله أكبر الله أكبر شلو أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله استوى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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله أكبر الله أكبر અમન લલ્લાહ લિમન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 Shabbat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 وَمَرْيَمَ بنت عمران الَّتِي حَبْلَىٰ فَأَصْغَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَأَجَابَتْ وَأَخْرَجَتْ مِن بَطْنِهَا عِيسَىٰ وَأَكَلَتْ مِن طَعَامٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ الله اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 No uh -huh. Assalamu alaikum wa rahmitulla, as-salamu wa rahmitullah. Asanamu alaikum wa rahmatulla Asanamu alaikum wa